السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته وأقرت له بعبوديته جميع مصنوعاته وأدت له الشهادة الكائنات كلها أنه لا إله إلا هو بما أودعه فيها من بديع صنعه ولطيف آياته الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الخطأ والزلل فسبحان من كتب على نفسه الرحمة وأفاض على خلقه النعمة وكتب كتابا ضمنه فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كنا قد وعدنا في اللقاء الماضي أن نبدأ في تفسير سورة الكهف بعد أن قدمنا بمقدمة تنهيدية بينا فيها فضائل القرآن الكريم أو بعضا من فضائل القرآن الكريم وبعضا من فضائل سورة الكهف والتي هي من السور المكية وعدد آياتها عشر ومئة آية هذه السورة العظيمة قص الله تعالى علينا فيها طرفا من قصص الأنبياء والمرسلين وبيّن الله تعالى فيها الرحلة العلمية التي قام بها نبي الله موسى ليصل إلى الخضر عليه الصلاة والسلام ثم ذكر فيها قصة أصحاب الجنتين ثم ذكر قصة ذي القرنين حتى ختم الله تعالى الصورة الكريمة بمشهد من مشاهد يوم القيام وهذه السورة ترتيبها في المصحف بعد سورة الإسراء وبينها وبين سورة الإسراء اتصال وثيق في الافتتاح والختام فقد افتتح الله تعالى سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده وافتتح سورة الكهف بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وبين أواخر سورة الإسراء وأوائل سورة الكهف اتصال وتناسب وثير ففي أواخر سورة الإسراء أمر الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحمد ربه فقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا وفي أوائل سورة الكهف أمر الله تعالى بالحمد أيضا أو حمد نفسه بنفسه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج وأهل العلم تكلموا في التناسب بين السور والآيات حتى ألف الإمام الكبير البقاعي كتابا حافلا سماه نظم الدرم في تناسب الآيات والسور طبع في ثلاثة وعشرين مجلدا ثم طبع في ثمانية مجلدات كبار قال هذا الإمام الكبير قبل أن أؤلف هذا الكتاب رأيت في منامي أنني في صحراء واسعة ليس فيها ماء ولا طعام ولا شراب ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر راكبين فرصا أبيض وأنا أسير في هذه الصحراء فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الفرص وأردفني خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن يومها علمت أن الله سيفتح علي في هذا الباب بما لم يفتح به على أحد من العلماء المتقدمين وفعلا ألف كتابه نظم الضرر في تناسب الآيات والصور في ثلاثة وعشرين مجلدا فكان كتابا عظيما قال في أوائله ولم أعلم أن أحدا سبقني في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه إذن فهناك تناسب واتصال بين آيات القرآن الكريم وبين سوره ومن أعظم ما يدل على أن هناك تناسبا بين سور القرآن الكريم التناسب الواقع بين سورة التغاب وبين سورة الطلاق قد يقول قائل لماذا أوقع الله تعالى سورة الطلاق بعد سورة التغاب مباشرة والجواب واضح أما الله تعالى لما قال في أواخر سورة التغاب يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم فقد تبين أنه من الممكن أن تكون المرأة عدوا لزوجها وإذا صارت المرأة عدوا لزوجها فلا يؤمن جانب الطلاق يبقى لا بد أن نتعرف على أحكامه فقال بعدها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة. افتتح الله تعالى سورة الكهف بالبسملة وهي آية عظيمة من سورة النمل بإجماع العلماء وقد اختلفوا في البسملة أهي آية من الفاتحة أم لا والراجح أنها ليست آية من الفاتحة نما هي آية من سورة النمل ليفصل الله وآية من أوائل كل سورة ليفصل الله تعالى بها بين الصورتين فقد أنزلها الله تعالى في سور القرآن الكريم كلها إلا في سورة براء والخلاف في ذلك قائم بين أهل العلم والراجح أن الله تعالى لم ينزل في أوائل براء البسمله لأنها نزلت بالسيف على المشركين والحمد والبسملة والرحمة كل هذا ينافي السيف وهذا اختيار الإمام الشاطبي عندما قال ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة وقال بعض أهل العلم إنما لم يبدأ الله تعالى سورة براءة بالبسملة لأنه من عادة العرب أنهم كانوا إذا كتبوا كتابا ينقضون فيه عهد قوم لا يبدأونه بالبسملة فلما أنزل الله تعالى القرآن الكريم وأنزل سورة براءة ليبين أن المنافقين مقضوا العهود والمواثيق مع النبي عليه الصلاة والسلام خلت السورة من البسمله لأن القرآن الكريم نزل على سنن العرب وعلى لغة العرب قال الإمام الكبير أحمد بن فارس في كتابه فقه اللغة إن الله تعالى أنزل القرآن الكريم على ما نطقت به قريش فأنزله على سنانها فليس في القرآن الكريم شيء خارج عن لغة العرب البسمله لها فضل عظيم افتتاحها الله تعالى بالجر والمجرور بسم، وهذا لا بد أن يكون له متعلق حتى يصح الكلام. لو لم نقدر هذا المتعلق لما كان للكلام معنى. لا بد أن نقدر متعلق البسمة. هذا المتعلق اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال ابتداء بسم الله، وبعضهم قال ابتداء بسم الله. الأول للكوفيين والثاني للبصريين قدروا الفعل والفعل يقدر في كل مكان بحسبه فإذا قرأت القرآن فالمعنى أقرأ باسم الله وإذا أكلت فالمعنى أكل بسم الله وإذا شربت فالمعنى أشرب بسم الله وإذا ركبت فالمعنى أركب بسم الله إلى آخره وهذه البسمله لها شأن عظيم في قمع هجمات الشيطان على العبد من شياطين الإنس والجن لأن الشيطان إما أن يكون من الجن وإما أن يكون من بني آدم شيطان من بني آدم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ويريد أن يجرك إلى المعصية فليريد أن يقيم الدليل على أن المعصية أفضل من الطاعة حتى قال أحد الشياطين وكنت امرأا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده في فسق ليس يحسنها بعدي يعني ظل يأخذ العلم عن شيطان الجن حتى امتلأت جوانبه علما وطفح العلم على يديه وعينيه وأذنيه ثم صار أستاذا لإبليس بعد أن كان تلميذا يتعلم منه العلم ثبت في سنن أبي داود وفي مستدرك الحاكم وقال إسناده صحيح من حديث أسامة بن زيد أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى كنت رضيف النبي أي أركب خلفه على دابته وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فبعض الناس يأنف من ركوب الحمار وإذا قلت له اركب الحمار قال لك قال أحد الحكماء لا تركب الحمار فإنه إن كان مشيطا أتعب يديك وإن كان دليدا أتعب رجليك هم بلترك به يقول مرسيدس مثلا لكن من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الحمار وعليه الإكاب وكان يركب الحمار عارياً عارياً حلمنا الحمار طبعاً وكان يردف خلفه أحد أصحابه وهذا من شدة تواضعه صلوات الله وسلامه عليه قال أسامة بن زيد كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فعثر الدابته، فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل هذا فإنك إن قلت هذا انتفخ حتى يصير مثل البي ويقول بقوته ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب فثبت بهذا الحديث أن البسملة في كل أمر من الأمور تقمع هجمات الشيطان على العب وترد كيده في نحره ويتصاغر منها حتى يكون كأحقر مخلوق على وجه الأرض وهو الذبان افتتح الله تعالى تلك الصورة المباركة بالحمد كما افتتح أربع صور غيرها بالحمد فافتتح الله تعالى صورة الفاتحة بالحمد الحمد لله رب العالمين وافتتح صورة الأنعام أيضا بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وافتتح صورة الكهف بالحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا وافتتح صورة سبأ بالحمد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وافتتح سورة فاطر بالحمد الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث غربان والعجب أن كل سورة من هؤلاء السور الخمس حمد الله تعالى نفسه فيها على أمر من أجل أركان الإسلام فالحمد لله رب العالمين لأنه رب كل شيء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور حمد نفسه على كمال ربوبيته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حمد نفسه على إنزال الكتاب ليكون منهجا رائدا للأمة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض حمد نفسه على ملكه العريض الذي لا يشاركه فيه أحد ثم حمد نفسه أخيرا حمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا فكأما الله تعالى بعد هذه الصور الخمس حمد نفسه على أركام الإسلام تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر افتتح الله الصورة المباركة بقوله الحمد لله وهذه جملة نسمية وهنا سر بلاغي نبه عليه أهل العلم لم يقل إحمد الله إنما قال الحمد لله ليدلك على أنه حمد نفسه بنفسه قبل أن يخلق البشر أصلا لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت كما قال علماء البيان والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث يعني الحدوث مرة بعد مرة ولا تدل على الثبور والدليل على ذلك أن الملائكة لما نزلوا على إبراهيم كان إبراهيم كريما قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين عجل النهاردة لو زارك ضيف وربنا أواك على اثنين كيلو لباني جزاك الله خير لكن الكرم على قدر المكرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قربه بنفسه ولم يترك الخدم والحشم يقربون الطعام للضيف رأى أن من إكرامهم أن يقوم هو بنفسه بتقديم قبل تقديم الطعام أكرمهم إكراماً لفظياً وأكرمهم إكراماً حسياً. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام خلي بالك به. بان. فقالوا سلاماً. القرآن ليس كلاماً موضوعاً هكذا بعضه بجوار بعض. لا هو كلام رب العالمين على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. كانت كما رد إبراهيم للسلام أعظم من إلقاء الملائكة السلام على إبراهيم شوف الكرم كرم في الألفاظ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما مفعول مطلق أو اسم مصدر لفعل محذوف نسلم عليك سلاما وانتهى. قال سلام خبر لمبتدأ محذوف أمري وشأني سلام. يعني دمه نتبة إذا كنتم أنتم تسلمون سلاما عابرا فإن السلام أنا طبعت عليه لذلك آثر القرآن الكريم أن يكون في الأول منصوبا وفي الثاني مرفوعا لأجل هذه النقطة البلاغية التي نبه عليها كثير من أهل العلم فقول إبراهيم سلام أي شأن سلام جملة اسمية تدل على الثبوت أي أن السلام ثابت لي لازم لي لا ينفق عني أبدا أما الملائكة فسلموا سلاما يقبل التجديد ويقبل الحدوث قالوا سلاما لذلك هنا قال الحمد لله جملة مكونة من مبتدأ وخبر يمدح الله تعالى نفسه على أنه أنزل هذا الكتاب مبرأا من التعارض والتناقض والاضطراب فرق العلماء بين الحمد والشكر وأعظم تفريق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على النعمة والنقمة أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة لذلك تقول قدم إلي فلان جميلا فشكرته ولا تقول فحمته لأن الحمد لا يكون إلا لله على النعم والنقم لذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبضت الملائكة روح عبده قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم يا رب فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع مث شكرك حمدك لأن هذا على مصيبة واسترجع أما الشكر فلا يكون إلا في النعم خاصة لا يقال شكر فلان ربه على المصيبة ما ينفعش إنما يقال حمد ربه على المصيبة لذلك لما أخبرنا الله تعالى عن داود وسليمان وما آتاهما الله تعالى من ملك عريض قال في أواخر الآيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي اشتد به العطش فرأى كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له شكر فالفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على النعم والنقم أما الشكر فلا يكون إلا على النعم فقط في هذه السورة المباركة حمد الله تعالى نفسه على ماذا؟ على إنزال القرآن الكريم الحمد لله الذي وكلمة الذي من الأسماء المبهمة التي لا تتضح إلا بصلة بعدها سواء كانت لله أو لغيره فإذا قلت جاء الذي لم نفهم شيئا فإذا قلت قال الحق أو صلى أو صام تعرف الاسم الموصول بصلة لأنه من المبهمات التي لا تتعرف إلا بجملة بعدها تذكر لزاما ولا تحذف أبدا وفي قوله أنزل ولم يقل نزل وهناك فرق بين الإنزال والتنزيل قال أهل العلم إذا قال أنزل فكأنه أنزله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وإذا قال نزل فكأنه أنزله في ثلاثة وعشرين عاما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر أنزل لأنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في هذه الليلة ولما أراد أن يبين تنزيل القرآن من السماء على قلب الحبيب قال ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. لم يقل وأنزلنا، لما قال ونزلنا لتفرق بين أنزل وبين نزل. ولما اعترض المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن، وكان كبير المعترضين على النبي عليه الصلاة والسلام الوالد ابن المغيرة. الوالد كان مصيبة لوحده، كافر كفر مشفع يعني. قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إن كنت أنت نبيا فأنا أحق بها منك كأنها انتخابة البرلمان يعني إن كنت أنت نبي الله حقا فأنا أحق بها منك أنا أكثر منك مالا وولدا شوف أنت عندك إيه إنت أنا عندي عشرة من الذكور الأولاد قال الله تعالى فيهم وبنين شهود مش وبنات لا وبنين كان عنده عشرة من الرجال منهم خالد بن الوليد البطل والفارس والأسد الضرغام رضي الله عنه وأرضاه كانوا يشهدون مجلسه ويحضرون بين عينيه اشمعنا شهودا قال العلماء لأما الرجل لا يتمتع بأبنائه إلا إذا كانوا أمام عينيه واحد عنده عشر أولاد واحد في قطر واحد في الكويت واحد في بوظبي واحد في البحرين واحد في أمريكا كيف يتمتع بهم عندما يرجعون الأبناء من السفر سيجدون أباهم قد هجمت عليه الشيخوخة ثم الموت فلا يتمتع بهم وبيسفر له الأولاد عشان يحصلون المال دارين على الفق لكن الولد لم يكن هكذا كان أبناء الوليد أمام عينيه لا يحتاج أحد منهم للتغرب لأن معه الأموال فمقول له يا محمد إن كنت أنت نبي الله فأنا أحق بها منك نفرد أوراقنا ونشوف أنا أكثر منك مالا وولدا كانت أموال الوليد من مكة المكرمة إلى الطائف سبعتاشر كيلو ونص أراضي عن اليمين والشمال ملك الولد بن المغير يعني تخيل لو أنت ماشي بمرسيدس بنز إسود سبعتاشر كيلو ونص في حدائق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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعض سخريا في قراءة الحمزة والكسائي سخريا لكن بتاع المؤمنون قراءة واحدة بس فاتخذتموهم اه سخريا ما ينفعش سخريا هنا لكن هنا القراءة يمشي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمع فالله تعالى أنزل الكتاب مفرقا ولما وضع المشركون شبهة أمام النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عنها الله تعالى في سورة الفرقان وقالوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك دفاع قراءة اثنين يجوز جوزل وقف على كالوقف على كذلك أي كالتورات والإنجيل وقالوا لولا نزل هذا القرآن ووق وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني كالتورات والإنجيل دوقف وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قف لنثبت به فؤاد أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤاد يجوز الوقفين خلافا لمن أنكر الأول فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة لنثبت به فؤاد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي من الله في الأمور التي تعرض له يأتيه وفد من الكفار على رأسهم الملعون اللعين من أبو جهد وشيبة بن ربيعه وعطبة بن ربيعه والوليد بن شيبة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطالب ادمغه جمد هؤلاء هم الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا إلى القليب قليب بدر قالوا يا محمد أتريد أن نؤمن بك قال كلمة تملكون بها العرب والعاجة أن تقولوا لا إله إلا الله وأن تخلعوا عبادة الأوثان وأن تخلصوا العبادة لله فقال له هؤلاء الكفار سنقترح عليك اقتراحات لو أجبتنا إليها آمنا به فضل صال ربك أن يحيي لنا جدا من أجدادك الذين ماتوا وليكم قصي بن كلاب مثلا فيخبرنا بأنك نبي الله حقا فبدي واحد اتنين سر ربك أن يزحزح عنا جبال مكة التي هجمت على بيوتنا حتى نزرع ونأكل وحتى تكون أرضنا كأرض الأردن الأردن بالتشديد حاول تظبط طيب اهتاني سل ربك أن يكون لك بيت من الذهب لأنك نبي الله فليس من المعقول أن يكون بيتك كبيوتنا انت راجل نبي يبقى كيف يكون بيتك مبنيا بالطين والحجار كما أن بيوتنا كذلك فأنزل الله تعالى جبريل بالآيات ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بخوله تعالى ولو أن قرآن سييرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمة أو كل به الموت. في جواب له محذوف ولو أن قرآن سييرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لما آمنوا به جواب لو محذوف هنا وحذفه أبلغ من ذكره كما أن رجلا يقول لابنه وقد أمره بالسكوت والجلوس فلم يجلس قال له والله لو قمت لك ويسو فالودي فكر لو قمت لك سأضربك ماشي هأتي ماشي أبحك ماشي كتفك ما الودي يجلس لكنه لو قال له والله لو قمت لك لأضربنك خلصة يبقى وطن نفسه على الضرب يبقى وإيه حد يموت لذلك من أسلوب القرآن المعجز أنه جائما يحذف جواب لو وجواب لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته إيه اللي يحذف دألوى أما الله تواب حكيم كلم تنخان أي لضللتم وهذا مما يسميه البلاغيون إيجاز الحذف. فالنبي عليه الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليه القرآن جملة واحدة أولا قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تلطينا إذ لو أنزله جملة واحدة لعجز الصحابة عن حفظه وعن استظهاره فكان ينزل الوحي فيحفظون ويرتلون ويعملون بما فيه وينتظرون الوحي من السماء على شوق فإذا نزل الوحت تلقفوا وتلهفوا إلى حفظه وإلى العمل به حتى انتقل إلينا القرآن الكريم على أيديهم متواترا ليس فيه حرف إلا وهو في موضعه وقول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده هذه هذه الكلمة شأنها غريب في القرآن الكريم إذ لم يقل على نبيه ولا على رسوله لأن مقام العبودية هو أعظم المقامات أشرف المقامات أن تكون عبدا لربه لأن الذي لم يرضى برق العبودية لله تعالى فإنه سيكون عبدا للشيطان والهوى كما قال العلامة ابن القيم هربوا من الرق الذي خلق له فبلوا برق النفس والشيطان يعني لم يرضى أن يكون عبدا لربه وقد خلقه الله تعالى ليكون راقيًا وعبد لرب العالمين، فابتلاه الله تعالى بأنصار عبد لابليس وجنوده من شياطين الإنس والجن، فالعبودية تتوزع، والعبدية هي الطاعة المطلقة مع الذل والخضوع. يقول ابن القيم عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدههما قطبان لا بد. غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله من قول العرب طريق معبده أي مذلله يعني لا تستصعب على أحد ما هو الذي ذل نفسه لربه لا يرفع رأسه أبدا أمام حكم شرعي من أحكام الله ولا يطالبك بالدليل سنوات حتى يطبق شرع الله يعني بعض النساء تكون المرأة متبرجة خارجة من بيتها كاشفة عن كل شيء وأما لا أعجب من امرأة في ريعان شبابها تتبرد قد تتشوف إلى عريس في هذه الظروف الصعبة عاوز واحد يصرف عليها وخلاص لكن أن تجد مرأة بلغت الخمسين من عمرها وتسر على التبرد شعرها بياض خلاص انتهب بأنا فيش حاجة مكتوب على قفاها عجوز النحس إبليس يراها تعلمه الخضيعة في السكوت تقود من السياسة ألف بغل إذا فرضت بخيط العنكبوت فهذا لا يليق بها ومع ذلك تقول لك اقنعني أن الحجاب فر تريد أن تقتنع عشرين عاما حتى يأتيها الموت فأنت عبد لربه العبودية في القرآن الكريم صارت على على النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ما وجدناه قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده محمد لا على عبده فإذا انطلقت العبودية رجعت إليه فورا كأنه صار علما في مجال العبادة والخضوع والذل لربه لذلك قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعو أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى غير ذلك من الآيات وإذا أراد أن ينسب العبودية لأحد من الرسل غير خاتم الأنبياء فإنه لابد أن ينص على اسمه صراحة قال تعالى واذكر عبدنا أيوب لو قال وذكر عبدنا ولم يقل أيوب لن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرفع لهذا الوهم مص الله تعالى على اسمه واذكر عبدنا أيوم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أول الأيدي والأبصار إلى غير ذلك والذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في العبودية مرتبة ما بلغها أحد من الأولين والآخرين أنه كان يقف بين يدي الله عز وجل لا يستطيع أحد من الصحابة أن يقف خلفه من شدة إطالته في الصلاة تحقيق للعبودية على أعلى مرتب في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة لو أما رجلا فينا كان مكان حذيفه لقال فقلت يركع عند الآية الثامنة لكن حذيفة قال فقلت يركع عند المئة قال فقرأها ومضى فقلت يركع بها فقرأها وافتتح النساء فقلت يركع عند المئة فقرأها ومضى فقلت يركع بها فقرأها وافتتح آل عمران فقلت يركع عند المئة فقرأها ومضى فقلت يركع بها فقرأها وركع فكامر ركوعه نحو من من قيامه خليك معايا بقى البقرة متن آية البقرة مذعفان البقرة متن ستة وثمانين آية والأمرأ متن آية والنساء مئة ستة وسبعين آية أدي ستمية تلاتة وستين آية مش كده وبس كلما مر بآية رحمة سأل الله الرحمة وكلما مر بآية عذاب تعوذ الله بالله من العذاب يبقر أربع ساعات وركع أربع ساعات لو أن الإمام أطال قليلا لوجدت كثيرا من المأمومين منهم من يهرش في قفاه من الناحية اليسرى ومنهم من الناحية اليمنى ومنهم من يسدل يديه في جنبيه ومنهم من يرفع يديه إلى حلقه مش طاير حتى إن ابن مسعود وهو من, علم من أجلة علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه من أراد أن يأخذ القن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد ودى شرف شرف ابن مسعود شرف عظيم يعني أخذ العلم عن من ده احنا النهاردة بنفتخر أن بعض العلماء جالس الإمام أحمد بن حنبل يقول لك ده شيخه الإمام أحمد بن حنبل ساعة ما تسمع اسم ده بن حنبل تلم رجلك على طول لو أنت مدركيك لازم تلمه طيب ما بالك إذا كان الذي قال فيه هذا القول هو سيد ولد آدم طبعا ده شيء عظيم كما ثبت أيضا في صحيح البخاري في موضعين من الصحيح في كتاب التفسير في تفسير سورة البيينة وفي كتاب المغازي في باب فضائل أبي بن كعب أن أبي بن كعب قال أو أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البيينة على أبي فقال النبي لأبي إن الله أمرني أن أم أقرأ عليك سورة البيينة فبكى قال سماك باسمك واسم أبي فبكى من شدة الفرح رضي الله عنه وأرضاه طب لماذا أمر الله النبي أن يقرأ على أبى حتى حتى حتى يصحح القراءة من أبي بن كعب لا لا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ناقلا عن الإمام الكبير أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي قاسب بن سلمة الهروي ده من شيوخ الشافعي ألف كتاب غريب الحديث في أربعين عاما فراح الأمام الشافعي يزور يشرب معه شاي ويقول له هذا الكتاب ده قال له لا تعاوز تخلع الكتاب وتخلع إيه عدنه عشان تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان فأخذه بالسند فصار أبو عبيد القاسم بن سلمة الهروي من أكابر شيوخ الإمام الشافعي رحم الله الجميع كذا كنا نقول أيوة نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي إنما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي أولا ليستفيد أبي من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أدواء ثانيا ليكون عرض القرآن على الشيخ سنة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثالثا فيه منقبة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه إذ إن الله تعالى أمر النبي نفسه أن يقرأ عليه سورة البينة وذكره الله باسمه واسم أبيه في الملأ الأعلى لذلك قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الكتاب هو القرآن سماه الله تعالى مرة كتابا لأنه مكتوب وسماه مرة فرقانا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لأنه فرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال إلى غير ذلك من الأسماء العظيمة التي تدل على معان سامية لهذا الكتاب الجليل وقوله تعالى ولم يجعل له عوجا كان من الممكن أن تكون الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب خاليا من العوج، لما قال ولم يجعل له عواجا بمعنى أن القرآن الكريم نزل خاليا من التماقض والاضطراب فمستحيل أن تجد كلمة في القرآن غيرها أحسن منها، ومستحيل أن تجد حرفا ليس مطمئنا في مكانه بل كل حرف وكل كلمة وكل جملة من جمله تأخذ إحداها بيد صاحبتها حتى تؤدي المعمل العظيم الذي يأسر القلوب ويأخذ بالألباب قال أهل العلم إنما كان القرآن الكريم خاليا من العوج والاضطراب لأنه نزل بأفضل وأحسن الألفاظ ثانيا أنه كتاب إعجاز الله تعالى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود وهذه الكتب ليست كتب إعجاز إنما كتب شرع الله عز وجل فيها لليهود وغيرهم أما القرآن الكريم فجمع الله تعالى فيه بين المنهج والإعجاز وتحدى العرب في قعر دارهم فعجزوا أن يأتوا بمثل سورة من سورة وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيانة وشروط التحدي موجودة في الثلاثة شروط وضعها العلماء للتحدي لا يصح التحدي إلا بها موجودة كلها عند العرب فمثلا الله تعالى لم يتحدى أناسا لم يبرعوا في البيان لو أن رجلا من المصارعين الأبطال خرج على شاشة التلفاز وقال أنا بطل أبطال العالم في المصارع طب دليلك دليلي من أراد أن يتقدم لمصارعة من أي مكان من أنحاء العالم سأصرعه يبقى التحدي مطلوب ولا لا موجوده بيقول إن أما بطل الأبطال وطلب من أبطال العالم أن يصارعوه مصارعة مكشوف ولم يكن هناك مانع عند هؤلاء المصارعين جميعا أن يدخلوا في جولة معه كذلك العرب ولله المثل الأعلى تحداهم الله تعالى على مراحل فقال وإن كنتم في ريب وخالب لك من وإن مع أن العلماء يقولون إني إن للشك طب هم كانوا في ريب فعلا فكان القياس العقلي أن يقول وإذا كنتم في ريب مش وإن لأن إن تفيد الشك في أنهم ارتابوا في القرآن وهم قد ارتابوا فيه فعلا إلا أن الله تعالى قال وإن دلالة على أنه ما كان ينبغي أن يرتاب أحد في هذا الكتاب المبين ما كان ينبغي لهم لأنه واضح كالشمس في كبد السماء أنه لا يستطيع أحد من الإنس ولا من الجن أن يأتي بمثل أقصر صورة من سوره وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله من مثله الضميرز يعود على من يعود على القرآن أو على محمد من مثل القرآن أو من مثل محمد من رجل لم يتعلم ولم يقرأ كتابا ولم يخطه بيمينه ما قرأ كتابا ولا أمسك قلما ولا خطه بيمينه أبدا لذلك قال له رب العالمين وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا اللي المبطل هيقول لك بس هو العمل القرآن دا من عنده لكنه كان أميا ثم أنزل الله تعالى آية أخرى في التحدي أم يقولون افتراه أم بمعنى بل يعني هم يقولون إن محمدا قد افترى القرآن ماشي قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات افتري وهات انت بتقول إن القرآن افترى افتر زي ما افترى وهات وادعو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين شوف الاعجاز بقى الآدف في صورة هود صورة هود رقم عشرة في المصحف فاتحة البقرة الامران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود فكأنه قلق الفأة بعشر صور يعني من البقرة إلى هود مثله مفتريات رقم احداشر بدون الفتح عشان ما زعلت الشيء يعني ما تعدش الفاتيحة فش على البقرة على طول ترأي صورة هود 11 عشان الشيخ ما يتعالش فكأنه قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أي من البقرة إلى هو وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فذكر المرحلة الثالثة أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله بصورة وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال فليأتوا بحديث مثله إن كاموا صادقين شوف الهجمة شوف الحرب الشعواء بين كتاب الله وبين العرب وبعدين بيتكلم مين أبو جهل ابن هشام الوليد بن المغيرة شيبة بن ربيعة أبو طالب له قصيدة في مدح الإسلام لو أكبر عالم في اللغة لازم يجيب لسان العرب عشان يفهم قصيدة في مدح الإسلام وفي مدح النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي كلها مش علم كده شغل شغل تئيل ومع ذلك ما استطاع أحد أن يقترب من حم القرآن في أقصر صورة من سوره اللهم إلا الوليد حاول محاولة كده بس وقع من الضر العاشر انقطمت رأبت حدثين اثنين قابل أبا جهل وقال لقد أتيت بمثل, بمثل ما يقول محمد يتفضل قل قال له قلت ألم ترى إلى ربك كيف فعل بالحبلة أخرج منها نسمة تسعى من بين كرش وحش رل يخرب كرش هي رجل حرام عليه لكن انظر إلى كلام رب العالمين الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا كَلَمْ يَأْخُذْ قَلْبَكَ مِنْ حَيْثُ لا تَشْعُرُ يأخذ قَلْبَكَ مِنْ حَيْثُ لذلك قال أهل العلم أنزل الله تعالى القرآن ولم يجعل له عوج لأنه الكلام الوحيد الذي تتأثر به ولا تفهم تجد بعض العوام يسمع الآيات ويبكي عمي بفك الخط بالكماش ومع ذلك يسمع ويبكي يعني سمعت أحد الفأن الناس قد بلغ السبعين من عمره يصلي في صلاة التراويح ويقرأ الإمام آية أنا نفسي مش فهمه والردل يبكي آية عظيمة هذه الآية لما حضر العز بن عبد السلام الموت وضع المصحف على صدره وقال اشهد الله ان في هذا القرآن اية ما فهمتها الى الان بيموت بيحتضر ما هي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصير اثنان ثوا عجل منكم او اخران من غيركم ان امتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت خلي باك انا بقرأها برواية بل حقص لو دخلنا فيها القراءات تكون سنوات طيب تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نقتم شهادة الله إمنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله شغل عالي عالي عالي, عالي عشان دعوا تفتت في الآية دي حتى قال مقب بن أبي طالب في كتابه مشكل إعراب القرآن هذه الآية أشكل آية في القرآن معنى وإعراب سمعت بنفسي رجلا من العوام يسمع ويبكي ويفردعش ويمت... فبعد أن انتهى من صلاته قلت قلت له أفهمت شيئا يا برحب الكلام حلو يا بن فم حاجة خالص قلت سبحان ربي العظيم كلام يأخذ بقلبك وأمت لا تفهمه ومستحيل أن يكون هناك كلام لأحد من بني آدم تفهمه أمت أو تتأثر به بدون أن تفهم معناه لابد أن تفهم معناه بدليل لو أن رجلا كلمك كلاما لا تفهم تقوله تطول بلك بس عليه نفهم الأول أما كلام رب العالمين فمن سر إعجازه أنه يدخل إلى القلوب ويدخل إلى الأذن بغير إذن كما قال عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وبين شيئا من إعجاز القرآن الكريم لم يجعل له عواجا فيما أخبر به من الأمور الغيبيات التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفها حتى أنزل الله تعالى عليه هذا الكتاب المبين لم يجعل له عواجا في أمور العبادات أنه يهدي للتي هي أقوى في جميع الخصال في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها من الأمور التي تتعلق بالناس بعضهم بعضا يهدي للتي هي أقوى فيما أخبر به عن منهج قويم لتربية النش وإقامة أسرة مسلمة تعرف الله رب العالمين لم يجعل له عوجا لأنه تخير ألفاظاً يتأثر بها الإنسان وترك كل الألفاظ الوعرة في المعنى وتحدى العرب بالألفاظ السهلة اللينة يعني كان من الممكن أن ينزل الله تعالى القرآن الكريم بألفاظ عربية ولا يستطيع أحد أن يحفظه أبدا. لكن تجد الطفل الصغير الذي لم يبلغ السابعة من عمره يحفظ كتاب الله وينطلق به لسانه بلسان عربي مبين فهذا أيضا من سر إعجاز القرآن الكريم لذلك قال ولم يجعل له عواجا كلمة جعل تأتي في القرآن الكريم بمعنى خلق وتتنصب مفعول واحد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وتأتي في القرآن بمعنى اعتقادا كقوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن أي أن الملائكة إناث وتأتي أيضا كلمة جعل في اللغة بمعنى صيّر وهي التي تنصب مفعولين لأنها من أفعال التصير كما تقول مثلا جعلت الطين خزفا يعني صيّرته من حالة إلى حال فقوله ولم يجعل له عوجا نصبت مفعوله يعني لم يصير الله تعالى في القرآن الكريم شيئا من العوج فقوله عوجا المفعول الأول وله جرم جرم متعلق بموضع المفعول الثاني وبناء على هذا فالله تعالى جعل القرآن الكريم خاليا من العوج وهناك فرق بين العوج والعوج العوج يكون في المعامل والعود يكون في الأشياء المحسوسات التي تراها بعينيك أو تمسها بيديك تقول ليس في رأيه عود بالكسر وليس في جداره عود بالفتر قال الزمخشري في الكشار عند هذه الآية وإنما نفى الله تعالى عن القرآن الكريم أذى درجة من العود ثم قال لو جئت إلى قطعة من الأرض مسطحة وجمعت الناس من مشارق الأرض ومغاربها ليكتشفوا فيها شيئا من العوج لم استطع أن يكتشفوا ولو جئت بالمهندسين المتخصصين ونظروا إلى قطعة الأرض بالمكبرات لاكتشفوا فيها عوجا ولو كان ضائلا فنفى الله تعالى أدنى درجات العوج عن القرآن الكريم فدل ذلك على أنه بلغ الرتبة العليا في الفصاحة والبلاغة والبيان ولما نفى الله تعالى العوج عن القرآن الكريم أثبت له ضد العوج وهو الاستقامة جامعا بين نفي العوج وبين إثبات الاستقامة حتى يكون الكلام قويا في باب التوكيد فقال الله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما، وقد يظن بعض الناس بأن قوله قيما زيادة في الكلام، لأن قوله ولم يجعل له عوجا يثبت أنه مستقيم، فلماذا قال قيما؟ والجواب عن ذلك أنه قد يكون الشيء خاليا من العود وليس مستقيما، كما قلنا. وكما قررنا من كلام الزمخشري آنفا قد يكون الشيء خاليا من العول، ليس فيه شيء من العول، ولكنه غير مستقيم فنفى الله تعالى العواج أولا عن الكتاب وأثبت له لاستقامة ثانيا في قوله قيما، وسكت حفص رضي الله عنه وأرضاه اللي هو الراوي الأول عن عاصم ومعه شعبة سكتت لطيفة على قوله ولم يجعل له عواجا قال الشاطبي رحمه الله وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عواجا بلا سكت سكتة لطيفة لم يتنفس فيه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما قال العلماء سكت حفص هذه على هذه الكلمة ليتبين المعنى جيدا أن قوله قيما ليس صفة لعول وإلا لتناقض المعنى حتى قال الإمام الكبير ابن هشام الأنصاري المصري صاحب كتاب المغني مررت على أحد الكتاتيب يوما فوجدت الشيخ في الكتاب طبعا الشيخ في الكتاب يعجنه كتير فالشيخ قال فوجدت الشيخ في الكتاب يقرأ للطلب قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما ويقف على قيما والمقبلة فقلت له يا شيخ كيف يكون العوج قيما ولم يجعل له عوجا قيما فقد جعلت قيما صفة للعوج فكيف وصفت العود بأنه قيم ثم ترحمت على حفص رحمه الله تعالى لما وقف على هذه الكلمة لما عفوا لما سكت على هذه الكلمة سكتة لطيفة ليدفع هذا الوهن وفي قوله تعالى قيما تفسيرا للعلماء القول الأول أو التفسير الأول أنها بمعنى قوله ولم يجعل له عوج أي جعله مستقيما خاليا من العوج وللضراب والتناقض والطعام وقال بعض العلماء قيما أي قيما على الكتب التي قبله كما قال الله تعالى وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا يعني رقيبا على الكتب المنزلة وعلى ما فيه فقد جعل الله تعالى في القرآن خلاصة وافية لكل الكتب التي انزلها من السماء يعني من أرد أن يعلم ما في التوراة قبل أن تحرف وما في الإنجل قبل أن يحرف وما في صحف إبراهيم وموسى وما في الزبور التي أنزره الله على داود فليقرأ القرآن الكريم فالقرآن الكريم فيه خلاصة شافية وافية كافية لهذه الكتب التي أنزرها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك قال في هذه الآية المباركة ولم يجعل له عوجا ثم أثبت الله عز وجل له لاستقامة أي أنه مستقيم في نفسه مهيمن على الكتب السماوية فيه خلاصة وافية للكتب التي أنزلها الله قبله وهذا إم دل فإنما يدل على عظمته وعلى أنه بحر زاخر لا تكدره الدلاء يستقي منه العلماء علومهم في كل مناح الحياة وفي كل العلوم علوم الشريعة وغير الشريعة والحديث موصول إن شاء الله تعالى نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته